بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد متجدد في برنامجكم معكم على الهواء ست دقائق تقريبا بعد الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الإطران الكريم من الملكة العربية السعودية أهلا لكم مستمعي الكرام في كل مكان أشكر لكم تواصلكم واتصالاتكم العديدة بعد أن ننهينا لقاءنا السابق في برنامجكم هذا معكم على الهواء مع فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم العبد الفضير حول الموضوع كيف يبني طالب علمي مكتبة فوردنا اتصالات عديدة طالبوا بضرورة إكمال الموضوع لأهميته واستجابة لهذه الطلبات سروني في هذه الحلقة أن أستكمل الموضوع مع ضيفنا فضيل الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أهلا ومرحبا بكم شيخ حضرة الكريم. حياكم الله وأبارك فيكم وفي لطف المسلمين. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن مكتبة الطالب العلم كما أشرت قبل قليل تحدثنا في اللقاء السابق عن بداية التدوين وعن بعض المكتبات العامة والخاصة التي اشتهرت في العالم الإسلامي في الماضي. وأشرنا أيضا إلى جزء يسير مما يتعلق ببناء طالب العلم لمكتبته في التفسير وعلوم القرآن بقي لنا مواضيع عديدة حول بناء مكتبة طالب العلم أستأذنكم في نبدأ قضي للشيخ بالحديث عن السنة النبوية عن الحديث كيف يبني طالب العلم مكتبته في هذا العلم المهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين اللهم الله أما بعد علم السنة بل السنة النبوية من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم لأنها هي المبينة للقرآن ومفسرة له فتلتكن همة طالب العلم مصروفة لحفظ ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه بمطالعة ما اعتمد عند أهل العلم من شروح وإلا فالشروح لا يتمكن لحظة بها رخذنا على سبيل المثال صحيح الإمام البخاري شروحه بالمئات فبما يعتني طالب العلم من هذه الشروح وهل يغني بعضها عن بعض قديما قيل لا يقوم كتاب من فائدة فإذا أمكن لطالب العلم أن يجمع أكبر قدر ممكن من هذه الشروح لتكون مراجع له عند الإعواز والحاجة فهذا هو المطلوب لكن قد لا يتيس ذلك لضعفه القدرة المادية مثلا أو ضيق المكان أو غير ذلك من الظروف التي تضطر بعض طلاب العلم على عدم استكمال ما ينبغي استكماله من الشوح فضلا عن الإحاطة بجميع ما دون في هذا الباب فلا شك أن هذه الكتب إذا أردنا الاستغناء التام ببعضها عن بعض يمكن نقول لا يمكن نقول لا يمكن نستناء التام ببعض عنها بدليل أنه لا يمكن أن تستغني فتح الباري مثلا عن غيره من الشروح الصحيح. ولا يمكن أن تستغني بعملة القارئ عن غيره من الشروح وهكذا لا كل كتاب من هذه الشروح له مزية لا توجد في غيره لكن إذا أراد الطالب أن يقتصر على شرح واحد ينظر له فيه ما يحقق الهدف في الجملة يعني في الغالب دون الإحاطة بجميع ما يحتاجه لحل هذا الكتاب فمثلا صحيح البخاري وهو أولى ما يعنى به طالب العلم بأنه أصح ما كتب في السنة بل أصح ما دونه البشر وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل شرح شوف كذيرة جدا ولا غرابة في أن يشرح بمئات الشروح لا غرابة أشارنا في الحلقة السابقة أن تفسير البيضاوي عليه 100 أو أكثر من 120 هذا المدون المعروف منها ما هو كامل منها ما هو ناقص منها ما هو مقتصر منها ما هو مطول هناك حواشي قالمية لا يمكن أن يحظر بها على تفسير البيضاوي وقل مثل هذا في تفسير الأخرى إذن فماذا عن صحيح الإمام المخايد شرح بمئات الشروح والمعدود منها الآن أكثر من مئة سردا هذه المدونة وهناك الشروح المطولة والمختصرة والتامة والناقصة النفيسة وهناك شروحاً أيضاً فيها غسل كثير المقصود أننا اخترنا أهم هذه الشروح لتكون بين يدي طالب العلم فمن ذلك أول هذه الشروح شرح خطى أبي سليمان حمد بن محمد هذا أقدم الشروح ويسمى كذا شرح الطبري ولله اسم الشيء اسمه أعلام الحديث أحلى. طبع باسم أعلام الحديث لأن أكثر الناس قطع على هذا أحلى. وكانت شهرته عند العلم أعلام السنة في مقابل معالم السنة في شرح سنة بدأوا به هذا الكتاب مختصر جدا مقتصر يعني لو طبع بالحرف الذي طبع فيه فتح الباري ما جاء مجلد واحد لا هو طبع محاطا في أربع مجلدات لكن لو طبع على الطبعات السابقة والطبعات القديمة ما يجب من كلمة والمحقق الموجود مخدوم خدمة هي رسالة علمية بالاسم اللي هو اعلام الحديث هو ايضا طبع محققا تحقيفا اقل من مستوى هذا الذي احسرنا اليه وهو احد الامرى من سعود نعم. طبع جامعة ثم القرى هذا تحقيف رسالة علمية نعم هناك طبعة قبل هذه الرسالة في المغرب في مجلدين، لكنها نادرة هذه الطبع، نادرة جدا يمكن أن من شرح الطابي لأن الشرح ينقل لهانه كثيرا وإن كانت زبده قودعت في الشرح التي جاءت بعده يعني إذا كان الطالب يعنى بالجمع فمن خير ما يقتنع هذا الكتاب وإن كان أراد الاكتفاء فيكتفي عنه بغيره من الشروح التي تليه هناك أيضا شرح الحافظ بالرجل رحمه الله تعالى واسمه فتح الباري اسمه فتح الباري وأب الرجل رحمه الله تعالى كعادته يشرح السنة بالسنة يشرح السنة بأقوال الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة المقصود أن هذا الشرح فيه نفس السلف الصالح عمدته كلام السلف وهذه نيزة الحافظ بالرجب ويُعنى بها عناية فائقة ويمتاز عن في جميع مؤلفاته ومطبوع مطبوع مرتين على كل حال الكتاب ليس بكامل فيه خروم كثيرة فيه خروم كثيرة هو أولا إلى كتاب الجنائس في جملة وفي ما وجد منه خروم كبيرة جدا يعني بين حديث النعمال بن بشير في كتاب الإيمان كتاب الإيمان الشبهات إلى الحديث الذي يليه في الطهارة أكثر من مئة الحديث مخرج وكم في شرح هذه الحديث من علم عظيم من السلف هذا الحافظ بالرجل رحمه الله تعالى يعني علم السلف وبأقوال السلف ونكب بجانب عن أقوال المتأخرين وصلاحاتهم من طالع هذا الكتاب طالع أيضا شرح الرئيس له عرف قدر هذا الرجل وله رسالة في الباب اسمها فضل علم السلف على الخلف رسالة مفيسة لا يستغن على طالب علم رسالة في غاية جودة الكتاب مطبوع مرتين إحداهم بتحقيق ثمانية اجترتها دار الغرباء طبعة جيدة في الجملة فيها مقابلة نصب فيها تعليقات فيها ترقيم طبعة جيدة أنا قرأتها كلها الملاحظة عليها يسير طبعة ثانية الشيخ طارق أو طارق أو طالب عوض الله طالب عوض الله هذا نعم طالب علم من مصر لا من خيار طلابي لا, لا من المجودين لكن لا يوجد له أثر في هذا الكتاب للنشر يعني لو لو أتحفنا بشيء من علمه في تعليقاته على الكتاب على هذا الكتاب فيفيد طالب العلم لو عناية به الرواية ولو عناية به الحديث نعم. نعم وسبق النشر جامعة حلوما هيدر ومثل نشره أيضا لسبل السلام يعني يعنى بتصحيح الكتاب لكن لما ساته في التحقيقات التي تريد طالب العلم ليست على مستوى علمي الذي نعرفه عنه أنا قابلته شخصيا عرفته من طرب هو من خيار من كتب في العصر الحديث على كل حال أنا علايتي بتحقيق تحقيق ثمانية خرجت أولا فوقعت موقعها وقرأتها ورجعت طبعة الشيخ طارق جيدة في الجملة هناك أيضا شرح الكرماني اسمه الكواكب الدراري وهذا الشرح شرح مات نفيس وهذا الشرح شرح مات نفيس فيه فوائد كثيرة جدا وفيه لطائف وتراث كثير منها يتعلق بتراجم الرواة فيذكر في ترجمة الراوي أطراف ما يذكر من أخباره ينشط القارئ على أوهام في الكتاب على أوهام في الكتاب يقول أنه أخذ علم هذا الكتاب من الكتب نعم ومعروف أن الذي علمه من كتبه ليس علمه كمن زاحل إلى العلم وهنا أبيات ذكرها بعضهم يظن الغمر أن الكتب تهدى أخى فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها قوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أظل من توم حكيم وقال عبد الحزم أنه أخذ علمه من الكتب ولذا لا يوجد عنده أو خف عنده أدب من يقول خف عنده الأدب بالنسبة لأهل العلم الذي كما يمره إلا فالرجل من أهل العلم نعم ما عنده من في الرقيد لكن نعم لسانه أرسله في بعض أفاضل هذه الموقعاتها وعلى كل حال هذه من حيوبه ويقول له العلم أنه وضعه الاجتماعي أيضا بين وزارة وبين تضييق وإهانة وإحراب كتب وبعد الأبهة و... وعلى كل حال له عليه هذا وليس هذا مجال بسط مثل هذا الكلام الكواكب الدراري هذا من أول ما يبتدي به طالب العلم القراءة لأنه يشد الطالب ويحفزه و... على القراءة أول الكتاب ليس بطويل طول مملًا أربعة مجلدات تروربة تقول الشيخ أو غيره هذا اه الكواكب الدراري طبع في طبع في خمسة 25. صغار. صغار. أجزاء صغيرة جدا يعني هو 12 مجلد وحرف كبير مناسب جدا للعراءة على أوهام فيه أحيانا تقع منه الأوهام بحيث يكون رد هذه الأوهام في الكتاب المشروح الرد في الكتاب المشروح حتى قال حفظ عذر وهذا جهل بالكتاب الذي يشرح أحيانا هو يفهم فهم ينجح في الفهم ويحمل الخطأ للإمام المخالي وأحيانا وهذا نادر يسيء الأدب مع الإمام المخالي لكن هذه نادرة جدا تعقبه الشراح تعقبه الشراح الشراح كلهم اعتمدوا عليه من جاء بعده لم يستغنعان اعتمدوا عليه وفادوا من فائدة كبيرة وكشف لهم عن كثير من الأمور بل فتح لهم الطريق لكنهم تعقبوه, تعقبوه بعضهم يتعصب عليه بعضهم ينصفه على كل حال الكتاب نافع ومات على الأوهام التي ذكرناها فيه. فلو قدر أن تنشر هذه الأوهام وهي عندنا مدونة على الكتاب كله الردود نعم الردود عليهم من الشروح الأخرى مع الكتاب كان الكتاب غاية في النفاس لكن عاد لكن اللي كان طالب المبتدئ يقرأ الكتاب هو لا يعرف أن هذه أوهام يعني تقع منه موقع القلب الفارغ، فعلق اللي حال هذا الكتاب نفيس ومات ويصد القارئ، أيضا يفرق بطبعه جميل جدا حرف جميل، فالكتاب إن به ويرجع له نعم الطبعة المصرية طبع المصرية المطبعة المصرية المصري هذه طبعت مجموعة من الكتب أبدعت في نعم يعني طبعة هذا الكتاب وطبعة تفسير الرازي طبعة شرح النووي طبعة مجموعة من الكتب لكن لو طبعوا تفسير الطبري أو تفسير ابن كثير وفتح البالي كانوا أفهم في ذلك على كل حال هذه اهتمامهم وأيضا ما تسلم هذه الكتب فيها فوائد إن شاء الله فأيضا هناك سرش العين عمدة القاري عمدة القاري كتاب مرتب على الفنون كتاب مرتب على فنون بدر الدين العيني الحديث على ترتيب البخاري لكن شرح كل حديث يرتب نعم يبدأ بالمناسبة ثم الرواة نعم ثم اللغة ثم المعاني ثم البيان والبديع المقصود ترتيبه بديع وهذا في ربع الكتاب الأول أما في الربع الثاني فأقل والنصف الأخير مختصر جدا، وهذا كتاب في الجملة نافع، يعني بترتيبه لا تتعب في البحث عما تريده مع طول الكتاب. كتاب مطبوع في تركيا في 11 عشر مجلة كبار، ثم طبع بالمطبعة المنيرية في خمسة وعشرين جزءا، ثم طبع بعد ذلك بالمطبعة الحلبية في عشرين، الحلبي الطبع المنيرية نفيسة طعم الطبعة التركية جيدة في الجملة، لكن. التعامل معها في شيء الصوبة لتداخل المباحث أما المنيري فصلوا المباحث بعضها عن بعض فصلوها وحرفهم الغالب كميل ترتيبهم بديئ في اطباعها شرح العين هذا اعتمد على الصروح المتقدمة حيث كانت مقدمته مأخوذة بحروفها من مقدمة النووي البخاري. إنه في حدوث عشرة, عشرة بحروفها من شرح البخاري للنوء القطعة التي شرح هو شرح الوحي والإيمان فقط وهذه القطعة طبعت في طبع المن طبع المنيرية مع مع مجموعة اسمها شروح البخاري النووي والتصليدي والصديق لبعد الوحي والإيمان صحيح البخاري هذه المقدمة سلها العين من شرح النووي ثم عدالت أخذ يشرح الأحاديث ويفيض الشرف وينقل عن الحافظ الحذر كثيرا لكنه لا يسميه بل يبهمه فيقول قال بعضهم يقول قال بعضهم ثم يتعقب, يتعقب كثيراً أحياناً وهو معاصر لهم شيء هم أقليل من الأقران من الأقران إذا انتهى مجلد من شرح الحافظ الحذر استعيرة بعلم الحافظ الحذر المحيني وطلع عليه ونخل منه الصفحة والصفحتين فتصدر وبينهما ما بين الأخران من المنافسة وهناك كتاب في الباب اسمه مبتكرات لآل والدرار في المحاكمة بين العين ومن حجر أيضا حجر له كتاب انتقاض الاعتراض انتقاض الاعتراض يذكر, يذكر كلامه ثم يذكر كلام العين يتعقب عليه ثم ينقب وأجابها كثير من الاشكالات التي أوردها العين والتعقبات لكنه أبخر أشياء بيضاً لها ولم يتيسر له إكمالها مبتكرات للأله والدرى في محاكمات كثيرة بين الشيخين بإنصاف, بإنصاف للبصير شخص مؤاصر شخص مؤاصر لكن أيضا بقيت هناك أشياء ما تترخ لها لا من حجر نفسه ولا البصير في المبتكرات بقيت أمور تحتاج إلى محاكمة بين الشيخين تحتاج إلى مزيد عين عندنا بعض المدونات في شيء منها شرح العين يقول أننا طبع ثلاث مرات ثلاث طبعات يعني الطبعات التي يمكن أن يستبيد منها طالب الأل طبعة تركيا ثم المنيرية، ثم الحلبية أما الطبعات الأخيرة طبعات المطابع التجارية المتأخرة كما سبق أن أشرنا في الحلقة السابقة في مع مداخلة الدكتور عبدالله حسن عسكر أشرنا إلى أن تولي هذه المطابع الحديثة الكتب الكبيرة التي تحتاج إلى لجان متخصصة تصحيحها وتصويبها يقع فيها الخطأ الكثير، يقع فيها أوهام ولذا من كانت عنده طبعات قديمة أو مصورات على هذه الطبعات القديمة، فليتمسك بها. لا سيب الكتب الكبيرة التي ما جمع لها نسخة بها وقور بين هذه النسخ. يعني الكلام السابق ليس على إطلاقه. ان قد يتيسر يوجد نسخة صحيحة من الكتاب. يعتمد المتقدمون على نسخ في المطابع القديمة، يعتمدون على نسخ. حتى حسب تي الصريحة له نعم وهم على ذلك لا يشترون يقرؤون النسخ ثم يتأسر المتأخر أن وقف على نسخة المؤلف أو نسخة قوبلت على نسخة المؤلف أو لأحد تلاميذ المؤلف أو من عصره وفيها عناية وما من قبل أهل العلم ثم يطبع الكتاب عنها تقول لهم ليزة إن شرح الحافظ الحجر واسمه فتح الباري كما هم معروفة أشهر من نال على العلم وهو أشهر من نال على العلم عني به الأولى معناه فائقة طبع للمرة الأولى في بولاق شرح شرح بالحجر سنة 1300 فتح الباري, فتح الباري. ثم بعد ذلك طبع, طبع صدير حسن خان في الهند في 30 جزء هند وهي طبع نفيسة ونادرة إلا أن الاستفادة منها من قبل أوساط المتعلمين في غاية الصعوبة لعدم تعلمهم ومتمرنهم على الخط الفارسي نعم هو باللغة العربية لكن الخط الفارسي متعب بالنسبة لأحد المتعلمين ثم بعد ذلك طبع طبعات كثيرة في المطبعة الخيرية وهي طبعة جيدة ليست مثل قولاق لكنها طيبة يعني ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها إذا لم تيسر له طبعة قولاق ثم بعد ذلك طبع في المطبعة ثم طبع في المطبعة السلفية بهناء الشيخ عبد العز بمات رحمه الله هل قابل عن الكلام على الفاتحة طيب عن الكلام على الفاتحة وما عن اتصال رأيت أن نأخذ الاتصال لأنه قد يكون يعلق على جزئة من هذه ذات سنة طيب معي الشيخ صالح بن مقبل العصيمي الشيخ صالح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بك شيخ صالح اتفضل نحن نتحدث مع شيخنا الدكتور عبد الكريم خضير حول مجموعة من كتب السنة وجاء نتصال خلال هذا الحديث اتفضل افتاك, أفتاك الله خيري شيخ حياك الله وبركاته يضحانكم خير, يا خير, يا خير يا الله يحفظك. افتاك الله خير اقول صغيري حدثت كثيرا عن فتح داري وعن الاشكالية التي حدثت من خلال وضع. نصوص البخاري في طبعة الفتح غير التي الحافظ الحافظة بالحجر فهل هناك إمكانية طبعا أول الحافظ قد لا يكون هناك وضع النسخ أو أحاديث معينة الأحاديث وولا من يضع الحافظة فهل هناك إمكانية أن يعاد طبع الفتح مع نصوص جمام البخاري بحيث تكون النصوص موافقة للشرح نعم. هذا سؤالك شيخ صالح الأول وفي سؤال ثاني خارج عن نسبة الكتب السنة طيب. وهي في مسألة التاريخ أه. حيث أنه لا يوجد الآن ملخص يحكي سيرة التاريخ الإسلامي م. نقول بعد عصر الدولة الأموية إنما هي كلها أنت في فصيل دقيقة من أحداث نعم. ولكن لا يقدم نسبة دولة التلاجئة أو الأتراك أو النشأة فقط ومهى حقيفة هذه الدول فهل هناك إمكانية أو هناك كتاب معين حدثة أو موجود ولكنه قد نفذ الطبعات نناقش هذه القضايا طيب, طيب شكرا شيخ صالح الله شكرا شكرا, شكراً السلام عليكم السلام نعلم الشيخ <تصفيق> على ما تقبل بالشيخ صالح منسبة من لنصوص البخاري التي اعتمدها بحجر أما بالنسبة للتاريخ، فسأتل الحديث عنه إن شاء الله تعالى إن كان في الوقت بقية. أما ما يتعلق بفتح الباري، فمثل ما كان طبع الطبع الأول في بلواق، وهي مجرده من المتن على ما أراد الحافظ الحجر. المتن وضعه الطابع في حاش، لا علاقة له بالشرح. وهكذا جاءت الطبع. الخيرية بعدها والهندية كلها المتن مفصول فصل تام عن الشرح وأيضا البهية كذلك والحلبية هو طبع في الحلبية في سبعة عشر جزءا المتن مفصول عن الشرح أول من أدخل المتن في الشرح محمد فاد عبد الباقي في الطبعة السلفية الأولى التي عني الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد العزي بن باز في الجزء الأول والثاني وشيء من الثالث أدخلوا المتن في الشرح الحافظ بالحذف في المقدمة أشار إلى أنه سوف يدرج المتن في الشرح سوف يذكر المتن مم. ثم عاد العلو في مقدمة المجلد الأول فقال رأى أن إدخال الشر المتن في الشر يطيل الكتاب والمتن المعروف المتداول المشهور بعيد الطلاب الكلي فلا يحتاج إليه يعني هل يتصور الشخص يكتب الفتح الباري عن صحيح البخاري ولو كان الصحيح المتن في, في الشرح نعم نعم إذن الحافظ الحجر وجهة نظر أن أن أن المتن لا يدخل في الشر هذا اللي صدر عليه رأيه نعم ومع هذا عتمت الحافظ حجر على رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة نعم وأشار إلى ما عداها عند الحاجة التصرف في الكتاب من قبل من أدخل المتن في الشرح على غير مراد المصنف، ولذا لم يوفقوا في اختيار متن يوافق الشرح، فتجد الحافظ يشرح يقول قوله تلر المتن ما تجد لأنه اعتمد على رواية معينة، نعم، وهذا من شؤم التصرف في كتب العلماء. المؤلف ما أراد أن يدخل المتن تدخل المتن ليش يماته نعم الأمر الثاني لو لا يتكلم عنه دخلت المتن تدخل المتن يوافق الشرح يواية أبي در يواية أبي در نعم. نعم طبع بعد ذلك في المطمئة السلفية هذه السلفية الأولى طبعة حني بها الشيخ رحمة الله الشيخ بن باز في جو جند الأول قابلها على نسخ خطية وقف عليها وجئ بها وحضرت لديه فالمجلد الأول والثاني وعلق على المخالفات العقدية وعلق على بعض المسائل الحديثية والاصلاحية لكنها قليلة ننبه على جميع المسائل العقدية التي قالوا في الحجر في المجلد الأول والثاني وأوائل الثالث ثم انشغل رحمة الله عليه لما تولى رياس الجامعة الإسلامية بالنياب عن شيخه الشيخ محمد أمراهي رحمه الله الجميع فقال لأني لا أحب الخطيب صاحب المدوعة السلفي أضغب على بولاق لأن من خلال المقابلة وجد بولاق ما فيها شكال. طبعا فيه لكن لنا أمية في طبعة بولاق طبعا أن ننسى أن يصلع بها كما صنع في الصحيح الطبعة السلطانية ترقم يوضع أمام كل حديث بداية شرحه رقمه نعم وأطرافه و رقمه في التحفة والإحالة على الشروح الأخرى لتدون ويصوت على الورق الشمالي الجديد هذا يصير أنفس من الأصل في المعني؟ ويتداول بين الناس كان امتلاك النسخة السلطانية من تحلباري حلم ل لدى طلاب العلم لماذا؟ لأنه مطبوع ألف 1311 الأمر الثاني إنه كلها مكتوب عليها وقف في كل صفحة من الكتب وقف لله تعالى لا يباع ولا يوهب ولا يورث في كل صفحة الصفحة اليمن المكتوم عليها وقف لله تعالى والتي تليها لا يوهب ولا يورث ولا يبهر في كل صفحة ذكرا فهذا العمل حقيقة خدم الكتاب ونشر الكتاب بين الطلاب العلمي الأمن أن, أن تكون أن تكون هذه الخدمة أيضا لفتح الباري لماذا لا يفعل به مثل ما فعل بالصحيح فترقى حديثه ويحال على الأطراف وعلى الشروح الأخرى ورقم الحديث من تغليق التعليق وتحفة الأشراف فيكتم العمل وصوى تصوير جميل بالألوان مثل, مثل الأصب فتكون أنفسه لها الطبعة الأصلي هذه أمنية فنعود إلى كلام نعم تقول إن الشيخ قال لهم مطبع على طبع طبعة بولاق طبعة بولاق فيها أخطاء يصير جدا جدا وقف عليها صديق حسن خان المحروف العالم المحروف الهندي لذي إمارة هناك في بهوبال، فأعاد طبعه عنده في الهند في ثلاثين جزءا ولم تسلم أيضا الطبعة الهندية السمال الانصارية من الأخطاء طبع بعد ذلك الكتاب طبعات كثيرة طبع طبعات لا تعد لأمية الكتاب وشهرته وإفادة طلاب العلم ولا تسلم دلأ لا تسلم من بعضها أمثل من بعض كما هو معروف. لكن الشيخ لما طبعوها كما ذكرتم طبع الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله أدخل أيضا المتن خلافا أدخل لرواية خلاف أدخل, خلاف أدخل متن ملفق ليس على رواية معينة آه. يعني ملفق من روايات وهذا خلاف ما يوصي به الحديث. ينبغي أن يكون كتابك على رواية واحدة والآن لا يوجد كتاب على رواية أبي ذر بالنسبة لفتح الباري فتح الباري ما فيه ما فيه رواية أبي ذر لفتح الباري رواية أبي ذر للصحيح للمدين أقصد ما أحد أدخل الآن رواية أبي ذر في شرح فتح الباري مطبوعا أبدا الشيخ عبد القادر وقف على نصف مكتبة الحرم المديني كتب عليها رواية أبي ذر ويأتي مثلها كثير من المغرب لهم عناية في هذه الرواية لكن يوجد بينها وبين معتمده الحاضر شيء من الاختلاف نعم الشيخ وفق الله يعني لمثل حاجة الماسة لرواتب دار. فوقف على هذه النصه كان مخرومه مدلة أكملها من الأزهر. على كل حال يشكح على هذا الاهتمام. لكن يبدو أن الذين طبعوا الكتاب ما اختاروا الطبعة المناسبة لطلعة الشرح. نعم هذه الرواية التي كتب على رواية بذر تختلف فيها اختلاف نعم وإن كان يسير بين معتمد اعتمده الحامل وما بينها لكن الذين طبعوا الكتاب ما اختاروا الطبعة الأمثل لما أرادوا أن يدخلوا المتن في الشرح أولا الشيخ أفرض المتن هذا الذي وقف عليه نشره كلهم وعني بشرح قسطلاني وذكر فروق الروايات والطبعات القديمة الصحيحة طبعة بولاق الأولى والثانية يعني الأولى السلطانية والتي تليها وإلا طبع قبل ذلك في بولاق طبعات لكنها خالية من ذكر الروايات أيضا ثم دائما الكلام في البخاري الطبعة السلطانية التي طبعها السلطان عني بها بضعة عشر من أهل العلم طبع صحيح ومتقن فيها ما يقرب من مئة خطأ تلفاه أصحاب من طبعة في الطبعة الثانية سنة 1313 و1314. نعم. فصححوا هذه الأخطاء. فطلعت الطبعة الثانية أصح من الجولة. لكن الذي صور الكتاب وعتنا به صح على الأخطاء. طبعاً مجلدات كبيرة اللي عندار منها. لكن شابق على طلبة العلم الشيخ. ومن يجي بهذا الكبار وهذا. ما يضر ما يضر يا أخي تأخذ ضع كرسي للكتاب إذا الناس تضع تحمل وحلق وحماية. لكنهم هم طبقوا ما ذكرته وأنت قبل قليل من, من الأمنية أمنية وعرصوا على كثير من, من, من أكثر من عشر سنوات وأنا وأكثر خمسة عشر سنة نعم. وأنا أعرض الكتاب على مطابع ليخدموا هذه الخدمة وكلهم يرحب بالفكرة ويرى أهمية هذا العمل ومع ذلك ما رأينا شيء لما خرج هذا الكتاب جاء لي بنماذج من مطابع أنهم بدأوا يشتغلون ورقمون وكذا نعم على كل حال جود شاء الله موفقة وأن ما الناس لله الحمد لهم عناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد طبعة الولاق خدعها الطبعة الميمانية الطبعة الميمانية ثم بعدها الطبعة الخيرية كلها بفروق المسرح ما من ذلها ثم الحلبية الحلبية الحلبية هذه صورت وصور معها مقال للشيخ أحمد شاكر عن الصحيح وعناية اليونين به اليونين به وروايات الصحيح صور هذا المقال الشيخ أحمد شاكر وألفق ما صور عن طبع الحلبية فاشتهر بين طلاب العلم على سبشارين هذه طبق الشيخ أحمد شاكر الشيخ أحمد شاكر لا عناية له بالصحيح يعني ظاهرة منشورة يعني ما نشر شيء عن الصحيح إلا هذا المقال استول هذا المقال فأوضح مع ما صور عن طبع الحلبية فروج باسم طبعة الشيخ عمد شاكر هذا ترويج ولا الشيخ عمد شاكر لا عناية له بهذه الطبعة على أقل الأحوال التي ذكر اسم عليها هذا مجرد ترويج اتجاهي ومع الأسف أنه انطلع على كثير من طلاب العلم بل على بعض أهل العلم أهل العناية بالكتب يقول لي طبعة الشيخ عمد شاكر قول يا أخي ما الشيخ ليس له طبعة الصحيح الشيخ عمد شاكر له مقال عن الصحيح نعم ذكر فيه عن عناية اليونيني بالصحيح وذكر بعض الروايات استل هذا المقال صورت الطبع الحلبية نعم فجعل المقدمة لها وفي هذه الطبعة طبع البخاري مرارا عشرات مرات عشرات مرات لهميته لكن ينبغي أن نحن طالب العلم بهذه الطبعة التي يشرني إليها الطبعة السلطانية التي أكملت بهذه الخدمة هناك أيضا من الشروح شرح قسطلاني، واسمه الشاب الساري. الشاب الساري هذا يكاد أن يكون ملخص أمين من فتح الباري وعمدة الغاي، مع إفادته من الشروح الأخرى. هذا الكتاب لا يغني عنه غيره. في لمن أراد ضبط الصحيح، ضبط روات الصحيح، ضبط صيغ الأداب، ضبط المطول. يعني ضبط بالحرف فيشير على اختلاف جميع الروايات نعم ولو لم ترتف عليه فائدة لهذا الاختلاف ولو لم ترتف عليه بعد يشير إلى قصة الله وهذه عناية فائقة بالكتاب إذا نظرنا إلى معاناته عن البحث عن النصة الأصلية اليونينية نعم بحث عنها منتطويل فلا نقف عليها وقف على الفرع فرع اليونينية نعم فارع الونينية وقف على ياسم وقف ذلك قابل الكتاب أكثر من 15 مر قابل الكتاب نسقطه على الفارع وعني بيها ثم بعد ذلك وقف على المجلد الثاني من الأصب من اليونينية وجده يباع نصف الثاني اشتراه قابل عليه ياسم فوجده مطابق لا يختلف بشيء ثم وجد المجلد الأول بعد مدة طويلة فقابل كذلك ولذلك تجدوه يقول كذا في فرع يونينية كهي كهي كهي نعم ما يقول كذا في يونينية فرع فرع لأنه قابل كتابه على الفرح الفرع وبعدين وجد العصر وجد العصر كهي يعني كذا أقول الكتاب له أهمية كبرى لطالب العلم يُعنى برواياته من باب الانصاف وقفنا على فروق عند الحافظ بالرجبة لا توجد عند اليونيني ولا عند قصطلاني فروق في الروايات يدل على أولبائي في هذا وعناية بالصحير حين الله الأرشاب الثالي هذا مطبوع مرارا المتقدم منه مبالرجة قبل ايه مبالرجة قبل بالحزر هذا. يكون تقعدها. هذا لتقدمه ولقربه مم. لا لا بس لعرضنا أن عناية التص... التصطلاني يعني بالحرف نعم. بالحرف بين الفروق فروق الروايات وقبله اليونيني واعتمد على اليونيني نعم اليونيني قبل الرجب ومع ذلك بالرجب وقف على فروق لا توجدنا اليونيني ولا عند القسطلاني القصطل. القسطلاني هذا مضبوط مرارة يعني إذا عرفنا أن بولاك ما طبعت عند القاهري ولا طبعت الكرماني نعم طبعت فتح الباري مرة واحدة طبعت القسطلاني الأولى والثانية الحجم الكبير جدا الثالثة والرابع حجم متوسط بدون حواشي بدون هوامش الخامسة والسادسة والسابعة وعلى هامش أقصد الله نشرح النوع على أقصد يعني كم طبع في جبولاق سبع سبع مرات طبعات في المطبع الميمانية مرتين طبع في الهند وطبع في غيرها من أخطاء القرنية أقصد الله لماذا؟ لأهمية, لأهمية لأهمية على أن هذه الشروح لا تسلم من المخالفات العقدية كل الشراح على ما ذهب على عقدها أشعر رحمه الله ضاق <تضحك> الوقت لأننا نتجاوز البخاري إلى مسلم طيب طيب لكن هذه تعتبر هي أهم الشروح يعني إذا استكملها طالب العلم فعنده كنز عظيم في الشروح بلا شك هناك شروح أخير متأخر كثيرة, كثيرة جدا هناك فيض الباري هناك لامه الدراري هناك كواكب كثر المعاني كسروحي لا تحد ولا تحصل للمتقدمين المتأخرين يعني لا تحصل شروح البخاري طيب نأخذ مسلم شيء نعم هنا مسلم صحيح مسلم الحجاج هو ثاني كتب السنة عند جمهور على العلم وينقدمه المغاربة مع أبي علي من على صحيح البخاري عني بالمغاربة هنا كبيرة عنو بها أكثر من صاريح يقول الحافظ العراقي أول من صلب الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده وبعض أربما أبي علي فضل ذا لو نفع علي النساب يقول ما تحت أديم السماء كتاب في العلم أصح من كتاب مسلم نعم على أنه ينازح فيكم كلمة أصح تنفي المساواة نعم مسألة طويلة الزيور مبحوثة في كتب علوم الحديث يقول صحيح مسلم عني به أهل العلم وشرحوا شروح كثيرة جدا لكنها كلها لا تسلم من إعواز قد يحتاج طالب العلم إلى ما يحل بعض الإشكالات مع توافر الشروح قول هذه الشروح المعلم اليابي عبد الله الماذر كتاب لطيف في ثلاث أجزاء وهو بداية باكورة نعم بداية شرح كامل مسلم ثم مرحلة مسلم قبله نعم. نعم في الجولة يعني يفوتوا أشياء كثيرة جدا ما ينبه عليها لكنه الكتاب مخسوم بآخر مسلم هذا الكتاب باكور يعني ينبغي أنه نبي طالب العلم من هذا البال لأن القاضع يضجاء فأكمله ألا فكتابه أكماله المعلم هو كتاب النفيس اعتمد عليه كثير من من جاء قعده يعني أكمل ما مر عليها المازل نعم. بسرعة نعم أكمل الشرح الأول المعلم المازري ثم أكمل المعلم للقاضعي وهذا الكتاب فيه شيء من البسط ثم اكمال أكمل المعلم للأبين وهذا الكتاب أيضا فيه فوائد وطرائف وكثير من ما يحتاجه طالب العلم ما يتعلق بالكتاب وهناك أيضا مكمل أكمل الاكمال السنوسي هذه شروح سلسلة يعني لا يغلب بار. البعض مجموعة. مجموعة هي ما طبيعة مجموعة طبيعة المعلم متأخر بعد طبعه طبيعة لها كله المعلم طبيعة متأخر اكمال المعلم أيضا طبيعة أخيرة طبيعة قبله اكمال اكمال المعلم الأبي ومعه بنفس الطبع السنوسي مكمل اكمال الكل نعم صور طبع اكمال اكمال المعلم والمكمل قبل المعلم واكمل نعم على كل طالب العلم ينبغي أنه بهذه الكتب الأربعة وإذا انضمع إليه شرح النووي على مسلم هذا لا يستغني عنه طالب العلم على اختصار كتاب مبارك في فوائد وقوائد وروابط وتحريرات وتحقيقات لا يستغني عنها طالب العلم وهو مشرح النووي وهو كامل كامل طبع مرارا طبع مرارا طبع بالهند سنة ١٧٠٧٦ و٧٦ وطبع يمكن خمسة وست مرات بالهند إلى سنة سبعين بعد ثلاثمائة وضعت طبع بلند في مجلدين طبعت المطبعة الكستلية في خمسة مجلدات وهي تعتمد عليها أوائ المحققين للشحذ الشاكر غيره نعم ثم طبعت المطبعة بهي المصرية في ثمانية عشر جزءا في طبعة فاخرة ثمانية عشر جزءا وهي صحيحة وجميلة فيها أخطاء من لا تسلم من بعض الأخطاء في أي عمل بشري لكنه طبع جيد. شرح ما يمر فيه كلمات تدور كثيرا مم. يسأل عنها طلاب العلم. منها قال صاحب المطالع. آه. نعم. قال صاحب التحرير. ينقل بكثرة عن ذين كلابي. مطالع أمور. هو مطالع أمور لبن قرقول. مم. وصاحب التحرير تحرير في شرح صحيح مسلم. نعم. لي عبد الله محمد بن إسماعيل الصبحاني. ينقل عنه النووي بكثرة حكى صاحب المطالب وقال صاحب التحرير وقال القاضي يعني اعتمد على من تقدم آه. لكنه النووي له نفس في الكتاب تحريرات والتحقيقات لا يستغنى على طالب هناك أيضا المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم القرطبي المفهم للقرطبي؟ الملخص الملخص تلخيص القرطبي والمفلم له اختصر صحيح مسلم نعم والمقصود بالقرطبي القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير نعم شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير من الطرائف شخص جاء لي بقول نسبه لشيخ السلام نعم نعم نسبه شيخ الإسلام تاميم. فالمختار كتفسير القرطبي. قلت كيف يقول يقول, يقول قال شيخنا ابو العباس. هذه عبارة يكررها ابن القيم كثيراً. قال شيخنا أبو العباس سأل القرطبي سأل سألت, سألت شيخنا أبو العباس ولقد سأل شيخنا أبو العباس مراراً رحم الله شيخنا ابو العباس وهكذا. فجاء لي من هذا القول نسبه إلى شيخ الإسلام لأن القرطبي قال القرطبي المفسر التلميذ قبل الشيخ. الشيخ هو وينسبه للشيخ أبي العباس أحمد بن عمر الشيخ نعم صاحب المفهم لا. المفهم له أبي العباس القرطبي هذا كتاب من من نوادر فيه ك... فيه فوائد غزيرة جدا في سائر العلوم يعني فيه قواعد وظوابط حدثية وفقهية و... وأصولية ومسائل فهمة شرفا لا يستغني عنه طالب علم الطبع أيضا مفهوم أخيرا أكثر من طبيعة نعم وهو محقق في رسائل علمية مفهوم محقق في رسائل علمية هل لها أن تنشر وإن كان نشرها في شيء من الصعوبة أن الرسائل أنه بضع سبع وكذا من رسائل كل رسالة لي ثلاث مجلدات أربعة طول كذا عندكم الجامعة أنا في الجامعة نعم في قسم السنة علوم عندنا نعم هذا من من تينا كامل كامل هو كتاب مثل ذكرنا كتاب نفيس هناك أيضا فتح الملهم فتح الملهم شرصيح مسلم لشبير أحمد العثماني هذا هند متأخر من علماء الهند لكنه لم يكمله وأطال فيه النفس في فوائد وترائف واستطرادات أشياء مفيدة في طالب العلم لا سيما بالنسبة لمسلم يعني المسلم ما ذكرنا هذه الشروح كلها لو صيغت في شرح واحد ما تعادفت حلبها لي. كلها نعم ولذا لو انبرى بالكم للتنكيط على شرح النووي يعني على صحيح مسلم وشرح النووي ويذكر بمؤلغات الحظر الحزر له نكت على شرح النووي والنكت يعني توضح الإشكالات و تذكر ما أغفله صاحب الكتاب وتناقشه بعض منها قريبا من الحواشي